أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ No. Well, فليأسنا <تصفيق> بيأس <تصفيق> What, What? Uh-huh, <laughs> <laughs> Thank mm -hmm. you. قالوا يا وإلا إنا كنا ظالمين Well, now, please. Altyazı M.K. Danzan la And, and, and. Don't want to move. Come <laughs> on. Allah'a İzlediğiniz <gülüyor> için A ve جعل One, wow. wow. wow. What was that? that? O